ك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وألائكم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاطرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاطرون ثم إن ربك للذين هاجر من بعد ما فتنوا